وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَبِئْسَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُسْكَمَةٌ وَذِكْرٌ فِي كِتَابٍ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُنَادُونَ إِلَيْكَ نَغْرًا مُّشِيعًا عَلَيْهِم مِّنَ الْمَنِّ سَاءَ هَؤُلَاءِ طَاعَةً وَقَوْلًا مَّعْرُوفًا الامر فلو شاء الله لكان خيرا لهم فهل لا تيتم ان كنتم ان تسفدوا في الارض وتقطعوا ام حانتم انائك فأصمهم وأحمى أبطارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على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 هكَْ فَإذَااتَ فَْت وَمُ الْمَدائِكَةُ يَوظرِب نَود هَْم وَأَذِذَْهُ ذَلِكَ بِأََّ التَّذَمَا خَفَ الله وَكَرِبور الوانَهُ فَأَحبَقَ أَعماادَهُ